اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفًا وما كان من المشركين ان اول بيت علي الناس الذي ببكت مباركا وهدى للعالمين, وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وَمَا دَخَلَهُ كَانَ آمِنٌ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ